قلَ يَا قَوْمِ أَ الرأيتُم إنِ كُتُ عَابَينََة مِ الرَّبّ وَآتَانِي رَحْمَةَ مِن عِذِهِ فَعَُّتْ عَلَيكُمْ أَنُ الْزِمُكُمُهَا وَأَتُم لََا